اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل من رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ نقرأ لكم بصوت كريم مسعد الفصل الثالث عشر عقب منتصف الليل اخترق سعيد الصحراء وفي الجانب الغربي من السماء شيء من القمر وعلى مبعدة بمئة متر من هضبة القهوة صفر ثلاثا وراح ينتظر. لم يكن بد من أن يضرب ضربته أو يجن. وكان يأمل أن يجد عند طرزان الخبر. وما لبث أن جاء ترزان كموجة من الظلام فتعانق ثم سأله هل من جديد؟ فقال الرجل وهو يلهث بما يتناسب مع سمانته. أخيرا جاء واحد منهم. فتساءل سعيد بلهفة من؟ فشد على يده قائلا. المعلم بياضة هو الآن في القهوة يعقد صفقة لم يضع الانتظار ماذا تعرف عن طريقه سيرجع من طريق الجبل تشكر يا معلم وابتعد مسرعا نحو الشرق مهتديا بالضوء الواني حتى الغابة المحدقة بعيون المياه وسار بحذاء ضلوعها الجنوبية حتى رأسها المدبب الغائص في الرمال عند بدء الطريق المنحدر نحو الجبل توارى وراء شجرة متربصا وجرى هواء جاف منعش فصدرت عن رقعة الغابة الصغيرة وشوشح وترام الخلاء ويده قابضة على المسدس يفكر في الفرصة الممكنة في الانقضاض على عدوه غير المنتظر ثم في بلوغ الهدف المضني وأخيرا في الهلاك كآخر مستقر وقال بصوت لم تسمعه الأشجار الثمل بالهواء عليش سدرة ثم رؤوف علوان في ليلة واحدة ثم ليكن ما يكون وتوثب يصارع الانتظار، ولكن لم يطل به الامتظار فما لبثه اللاح شبح يسرع. في الظلام اتيا من ناحية الهضبة نحو رأس الغابة ولما لم يعد بينه وبين بدء الطريق إلا متر اندفع سعيد من مكمنه مصوبا نحوه مسدسه هاتفا قف وتسمر الشبح كأنه تكهرب وحمل قف الرجل دون أن ينبس بكلمة فقال سعيد بياضه أنا أعرف أين كنت وماذا فعلت ومقدار ما تحمل من نقود فوضحت نفس الشبح كالفحيح وندت عن ذراعه حركة خفيفة مترددة سرعان ما همدت وغمغم فلوس العيال فلطمه على وجهه لطمة زدت الليل سوادا في عينيه وقال بنبرات منطلقة ألم تعرفني يا بياض الكلب؟ فهتف بياضه من؟ عرفت الصوت ولكني لم أصدق سعيد مهران لا تتحرك ستقتل عند أول حركة أنت؟ تقتلني لما ليس بيننا عداوة فمد سعيد يده إلى صدره حتى عثر على الكيس المثقل ثم انتزعه من مربطه بقوة وهو يقول هذه واحدة فهتف بياضة بجزع هذا مالي ولست عدوا لك اخرس لم أخذ كل ما أريد بعد بيننا زمال يجب أن تحترم فحرك المسدس في يده وقال إذا أردت النجاة بحياتك فخبرني أين يقيم عليش صدرة فقال الرجل بتوكيد لا أعرف ولا أحد يعرف فلطمه لطمة أخرى أشد من الأولى وصاح بغضب سأقتلك إن لم تدلني على مكانه ولن تسترد نقودك حتى أتأكد من صدقك فقال الرجل بنبرة متألمة لا أعرف أقسم لك أني لا أعرف كذاب احلف لك بالطلاق ان شئت هل ذاب كما يذوب الملح؟ فقال بنبرة تستجدي تصديقه لا أعرف ولا أحد يعرف، انتقل من شقته عقب زيارتك له خوفا من بطشك، انتقل إلى روض الفرج، عنوانه، انتظر يا سعيد، بعد قتل شعبان حسين سافر معه أسرته دون أن يخبر أحدا عن وجهته كان مرتعبا وكانت المرأة مرتعبة ولا يدري أحد عنهما شيئا بياضة أحلف لك بالطلاق بالثلاثه فرطمه الثالثة فتأوه وصاح بصوت ممزق لم تضربني يا سعيد ربنا يجحمه حيث يكون أهو أخي أو أبي حتى أموت بسببه وصدقه في النهاية على رغمه ويأس من العثور على غريبه ولو لم تكن تطارده جريمة قتل لصبر وانتظر حتى تحين الفرصة ولكن الرصاصة الطائشة أصابت عز امانيه وإذا ببيضة يقول أنت ظلمتني فلم ينبس فاستطرد الرجل وفلوسي وتحسس الرجل خديه الملتهبتين ثم قال أنا لم اسئ إليك فلا يحق لك أن تعتصب مالي ولي عليك حق الزمالة فقال باحتقار كنت ضمن أعوانه، كنت صديقه وشريكه، ولا يعني هذا أن أكون عدوك، ولا شأن لي بخيانته انتهى الصراع ولم يبق إلا التراجع، وقال سعيد بصراحة إني في حاجة إلى نقود، فبدره بيضة لك لكما تشاء قنع سعيد بعشر جنيهات، وذهب الرجل وهو لا يصدق بالنجاة، ووجد سعيد نفسه كما بدأ وحيدا في الخلاء، وقد تجلى ضوء القمر بوضوح أكثر وارتفعت مناجات الأشجار ويبدو أن علي السدرة قد أفلت من مخالب التأديب نجا بخيانته ليزيد الخونة الآمنون واحدا أما أنت رؤوف فالامل الباقي في ألا تضيع حياتي عبثا للمزيد حمل تطبيق إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرأ لي.com